بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من رجل لا يسمن ولا يغمي من جوع هجوه يومئذ ماعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين دَرِيَّةٌ فِيهَا ثُغْرٌ نَرْفُعُهُ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابٌ مَمْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ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 إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم